يا باغي الخير اقبل واغتنم نفحات شهر في جدلواهب يا باغي الشر قصير والتاعظ وفاك شغر فيه فثتائبو يا باغي الخير اقبب نفحات شغر في دجادل واغيبو يا باغي الشر اقصر والطاعب وفك شغرن وفك ش في رِفَاذَ التائِبُ اقصِروا إِلَّا لَن تُوفَّقوا بحضُرِ للذُّنوبِ غَضَبَ عَلَيْهِ الْخَالِقُ أَرَامَطَانُ إِن لَمْ تَأْتِفِي بِتَوْبَةٍ فَمَتَى تَرَى اترى إلى المتا به تواكب اترى بان العمر اترى بان العمر اغرا الطوله هي هات ايجري وانت مناجب فالعمر ماض انت فيه موفق إن كنت في نور الغداه تي تغوا بما عند الإله فرغب عند الإله محذرا أن تلتوي عما يريد الظالم وَذَرَفَ مِنَّا انْتَمَاتِي وَطَرَأَ وَاثِقًا فَ ثم بنان اذم بما يقول امين امين امين امين, آمين. آمين. على المرسلين والحمد لله رب العالمين